طيب ارفع صوت طيب بسم الله الرحمن الرحيم أه؟ الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق واظهره على الدين كله فالحق أحق والباطل أزهق انزل معه كتابا قضى اعناق العتاق السبق وأبكم به البلاغاء من العرب العرباء طبقا بعد طبق بعد طبق صوت غير واضح شيخنا الآن شيخنا الآن شيخ صوت واضح طيب دقيقة مرة أخرى اتصل اتصل عليكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الحبيب معكم محمد صادق نبدا بإذن الله تعالى قراءه كتاب جامع البيان في تفسير القران هل الصوت واضح الان شيخنا هل الصوت واضح السلام عليكم الشيخ لا يرد طيب تقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ شيخنا نقرا طيب طيب دقيقة نحاول مرة أخيرة إذا أعجاب الشيخ بإذن الله نواصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الصوت واضح هل أقرأ؟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 السلام عليكم السلام عليكم شيخنا الحبيب تسمعون شيخنا طيب نستأذنكم إخواني الشيخ يعني نعله مشغول أو نعله يعني يرتاح فنعتذر عن هذا المجلس وغدا بإذن الله إذا سمح لنا الفرصة نبدأ بإذن الله تعالى. Yes.